وَماَا جَعللَ أَدِعياكُمْ أَبناءكُمْ ذَالِكُمْ قَولُكُمْ بافواهِكُم واللهَّهُ يَقولُول الحَقَّّ وَهُو يَهْدِ السَّبيل أُدَهُم لِآبَائِهِمْ هو أَقَصَط عدَ اللهَّ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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أنبهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ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 اِذْ جَاءَتْكُم جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ